لقد سمع الله طولا لك يَدْعُونَ قُل قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوا كَمَا كَذَّبَ كُفَّارُ الرُّسُلِ مِنْ قَبْلِ تكذب رسل من قدرك جار فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميزاقا فإنه هدو الكتابة ومن بما اتم ويحبون ان احمد ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم علاه ا وال السات وال əslində لَمْ نَكْتَظْلِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ لَمْ نَكْتَظْلِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ واليله اناك لكم